بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غصمة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدد إلا استمعوه وهم يلعبون لا يتن قلوبهم وأصاب النج الذين ظلموا وأصاب النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أتتأتون السحرة وأنتم تدركون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبواه أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر سيأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهمتناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جشدا لا يأتنون الطعاما ما كانوا طالبين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن فأنزلناه ومن نشاء وأهل المشرى لقد أنزلنا إليهم كتابا فيه بحكم أ فلا تعقرون وَكَمْ خَصَمْنَا مِنْ قَبْيَلٍ كَانَتْ ضَالَمَةً وَأَنْشَلَ بَعْدَهَا حَرْمًا أَخْرِيٌّ فَلَمَّا أَحْسُبَ سَمَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَفْضُونَ لَا يَفْضُو الْوَضِيعُ إلَّا مَا أَسْرِيَ ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت خلك دعواهم حتى جعلناهم حقيدا خامدين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا إِلٰهِ لَوْ أَرْضَنَا نَسْتَكِلَهُ وَلَسْتَ خَبْنَهُ إِلَّا إِنَّا إن فَائِدٌ لَن نَّؤْتِيَنَّهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا مَا سَأَلُوا ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَن يَجِدُوا لَهُمْ نَصِيرًا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَن يُنظِرْهُ فَقَدْ أَضَلَّهُ إِلَى الضَّلَالَةِ ۖ وَمَن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 لا يسأل عما يسأل وهم يسألون أم استخدوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل أكثرهم لا يحلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إلا نرحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون وقال استخدَعَ رَحْمَنُ الْعَالَمَيْنَ تُبْحَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْمُلِ لا يَسْتَقِلُّهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْلِهِ يَأْمُلُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَجْدِينَ وَمَا فَلَقَهُمْ وَلَا يَشْرَعُونَ إلَّا لِمَنْ يَحْتَمَلُ ولا يشتعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشقون ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَعْرَصًّا فَفَتَقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَاسِيَاً فَهِيدَ بِهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا كِجَاجًا فُضُلًا لَعَلَّهُ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ ثَقْفًا مَحْتُوبًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي طَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِهِ يَسْبَحُونَ وَنَجْعَلُ الْمَالِ لِبَشَرٍ مِنْ قُدْرَتِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنِ اكْتَسَهُنَّ طَالِبِي كُلُّ نَفْسٍ مُنْزَآ لِقَتْلِ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْطَّيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن تَتَّخِذَهُمْ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْكِبَارَ مِنكُمْ رِغْمًا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن ذوههم النار ولا عن ظهورهم ولا, ولا هم ينصرون بل تأسيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ربها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا نَحْنُ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُغَيِّرَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ أَمَّنْ يَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَحَافِظًا ۘ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَهِوًّا أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ سَمِعُوا مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ مُنْقِذِينَ بَلْ مَسَّ إِلَٰهٌ أُولَٰئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ قَال عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ أفلا يرون أمن منها نأسي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعكم مدعاء إذا ما ينذرون ولئن نستهم نفحة من عذاب ربك ليقول ليقول من مياه المناء منا كنا ظليم ونضع الموازن للغسط ليوم القيامة فلا تدلم نفس شيئا وَهُمْ كَانُوا يُقَالُ حَدَثٌ مِنْ فَرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَالِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْكِتَابَ وَالْوِقْيَا أَنْ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين لا يفسقون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لمن تنكرون وهذا لكم مدار أن ذلنه فأأنتم له مذيعون ولقد جئنا إلى راشده من قدر وكنا به عارفين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السنوات التي أنتم لها عبدهم قالوا جعلنا آلاء لنا لها عبدي قال لقد خلتم أنتم وأبائكم في ظل المدين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم, الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وَاصْطَفَى اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَفْنَاكَ مِنْ بَعْدِ الْأَمْسِ وَالْيَوْمِ الدَّخِيلِ فَجَعَلَهُ جُدَادَ لِلنَّاسِ كَثِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ سَعَرَ هَذَا لِأَنَّتِنَا إِنَّهُ هُوَ لَمِنَ قالوا سرعنا فسي يذكرهم يطال له إبراهيم قالوا فأتوا به على علم لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا تسألوهم تسألوهم إن كانوا ينفقون فرجعوا إلى أن ننفتهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نفتوا على رؤوسهم لقد علمتم أن لا يمتى قال تعبدون من دون الله ما لا يمتى عبده شيئا ولا يضبكم أكن لكم ولما تعبدون من دون الله أ فلا قالوا حذكوه وانصروا آلتكم منكم كنتم فاعلين قلنا يا ناردوني برضا وسلاما على إبراهيم وأراضوا به كيدا فاجعلناهم الأخفرين ونجيناه ولوصا إلى الأرض التي دارتنا فيها للعالمين ووهدنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرناك وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإنساء الذكاء وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القضية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب الأظيم يَا نَاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ جَدَّدُوا دِيَايَاكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا إِنْ سَأْغْرَقْنَاهُمُ الْأَجْمَعِينَ وَذَاهِرُونَ فِي اللَّيْلِ يَحْشُمَانِ حَفِظَ ابْنَفَشَ السَّيِّئِ غَنَمُ إذا فشل فيه غنم القول وأننا لحكمه جاهلين فتمنى لنا سليمان وكل الآذين أحسن وأعلم وسخّبنا مع جود الجدار السدحنا وطيرنا كلنا في. وَأَلَمْ نَاهِهِ اللَّهُ صِرَاطَ النَّاسِ لِئَلَّا تُحْصِنَكُم مِّن دَارِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِكُلٍّ نَّدْرِيحٌ عَاقِفَةٌ تَجْرِي بِأُمِّهَا إِلَى الْأُفْقِ الَّذِي بَارَكَاتُهَا وَتُغْنِي بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِ ومن الشياطين بِعِبَادِ اللَّهِ أَجْرًا قَلِيلًا فَهُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقُل لَّهُمُ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّنَا رَادُّوهُ إِلَيْكُمْ وَأَخْلَفُوهُ لَكُمْ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ فاستجبنا له فكشفنا ما به من يضب وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا ومسرى للعابدين وإسماعيل وإبريس وذلك كل من الصابرين رَأَيْتُ الْقَوْمَ هُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَهِمٌ إِذْ رَهَتْ مُغَضَبٌ فظٌّ مِنَ أَهْلِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فظٌّ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَاتِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجدنا له ونجيناه من الظلم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ ماذا ربه الرب لا تذرني فردا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهدنا له يحيا وغفلحنا له زوجه إنهم كانوا سَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ لَنَا رَغَدًا وَرَهَقًا وَيَدْعُونَنَا رَغَدًا وَرَهَقًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّذِينَ أَحْسَنَتْ لَهُمْ سَنَطْلِعُ فَنَسِخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِهِ وَمَا جَعَلْنَاهَا وَضَنًا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونِ وَسَطَعَ أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل للصالحات وهو مؤمن فلا كسران لتعيه فلا كسران لتعيه وإنا له كافدون وحرام على قرية أهلتناها وَخَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ عَامٌ فِيهِ أَهْلَكْنَاهُمْ لَنُمَمًّا لَا يَبْقُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حدد وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَحِدُّ الْحَقُّ بِإِذَانِ يَا جَاقِسُ أَدْقَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا أَدْخُلُنَا فِي غَضَبٍ مِنَ اللَّهِ مَا تَدْرُونَ إِنَّهُ وَمَا تَحْدُثُونَ لَهُ إِلَّا أَسْمَاءً خُذْ جَنَّتَ مِنَّا اَكَوْنُوا جَرِيمَةً إِنَّمَا أَنْتُمْ لَنَارٌ وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَثُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا الْجِسْرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ مَسَّكَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وهم أَيُّهَا الَّذِينَ أنفسهم اسْتَعِينُوا لا وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الملائكة هذا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَسْفَلُ وَتَنَافَسْهُمْ يوم نط السماء أتفيش جل للكتب كما كما بدأنا أول قصين وعيد وعدا علينا إنما سناه لي. ولقد كتبناك الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إنك هذا لبنى ظلم قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يحاء إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم عَلَى سواه وَإِنَّ أَجريَ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ مَا تَسْعَوْنَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ الْخَفِيِّ وَيَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَإِنَّ أَجريَ لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ لَّلْآخِرِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي يا ربنا ارحمنا المستعان على ما تصفون